بسم الله الرحمن الرحيم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ يا رب القمر شو والبيت المأموم والتق في أحري المجهون إن هذا ربك الواقع ما له من ذابع. بلا إله هو الحي الحميد والقدير في من والبيت المعمور والتق في المفصول والبحر المس I'm not afraid. يوم دعَ يومَ يدعونَ إلى نار جهنمَ ما هذه النار التي لا تكذبون أفتح هذا number <laughs> and be ma my... وَزَوَّجْنَاكَ وَجْمًا بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَبَعَةٌ هُمْ ذُرِيَّةٌ هُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقُّ نَافِعٌ ونعبود فاكهة ولحم مما يشتهون <تصفيق> وأم صدق ما هم و لحم مما يشتهون يتناذون فيها كسلب فيها mm -hmm. تَأْقُومُ مَعَ ذَا الضِّيَاءِ Oh, تَغْنَى مَنْ تَرَبَّدَ بِكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَنْ يَنُون أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نتربص به قريب المنون قلت رب صوف فإنما لكم من المتربصين أَم يقولون شاعر نتربص به ريب المنور أم تأمرهم أحلامهم بها أَمْ هُمْ قَوْمٌ كَاوُنْ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوْلُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَمَن يَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ أَمْ يَقُولُونَ افْتَقَنَّ وَلَوْ بَلَّ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَ السماء وال بل لا يوقنون أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا ثَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فيه؟ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَعَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجِرًا فَهُمْ مِنَّ الظَّرَمٍ قالون، أما عندهم الغيب فهم يكتبو. أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكين أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ الْغَافِ سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركو فذرهم حتى يلاكوا يومهم الذي فيه يصعقون ذَرّهُمْ حَتَّىٰ يَوْمَئِذٍ قَوْمُهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا هُدَاهَا كَيْدُهُمْ شيئاً وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ فِي أَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ومن الليل فسبحه وإذ بار